والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجرهن إذا آتيتمهن أجرهن محصنين غير مسافحين ولا مستقيمين أقدان وَمَن يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْقَاطِرِينَ